ق وَم إك تَحونَ بحدَِ بهِم وَمن إكَُ 126. كذلك 111. وقالهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته 129. وقد لفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 129. ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه 120. ليس كمثلك شيء وهو السميع البصير 117. له مقاليد ما بيكون لشيء 112. الله يجتمي إلي من يشاء 119. الذين أورثوا الكتاب من Oh ум лана ин multim��들 121. وعاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة, حجتهم داحظة عند رب 117. أستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين 117. يمارون في الساكل في ظلال بعيد 118. the 117. ورسنة نزل له فيها حسنا 118. إن الله غفور شكور 119. أم يقولون 117. إنه عليم بذاك الصدوء 118. وهو الذي يقبل التوبة عن khỏe học само ད� <mimitation> See you. now.